سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لن تهائ له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشدك ياعنك الأدنى برب تنال بقربه شرف الجنابي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 بأنك في الوراء أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكس فيها بالثاب طويل الشرق يبقى في فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في الترابي وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في وراءهم العجابي ولولا رأيت المكثف بها بالله رأيت الله في الثون ربًا جميع الكائنات له تحافيه شواهد أنه فرد جليل على أجيت الله في ذا الكون ربا جبيع الكائنات له وتحابي شوائد أنه فرد جليل على رم المجادل من الكذاب تأمل يهديك التأمل للصوابي ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجوابي ربي الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نصي ومن يثمن يا في الترابي وأعجب من مريدك وهو في ال تفيء بالثابي تفيء من ظلال الأرض حينا ولا توتر يوما بالسرابي وقف فوق القبور فرب الذرا ستهمد عاتوي بالإرابي ولا تغتر يوما بالسرام وقف فوق القمور فربتها راسة مدها وتهوي بالإيام ورتل لومة القرآنه شعة حكمة من كل بابي قدير الشوق يبقى كوجرابي قدير في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدغاهي تدوسين المصاحب في الترابي وأعجب من مريدك وهو يدري لأنك في الوعي